أرك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر بلى أنا مشتاق وعندي لوعة ولكن مثلي لا يذاع له سر إذا الليل اضواني بسطت يد الهوى وأذلت دمعا من دمعا من خلائقه الكبر تكاد تضيء النار بين جوانفي إذا هي أذكتها الصبابة والفكر معللتي بالوصل والموت دونه إذا مت ضمآنا فلا نزل القطر حفظت وضيعت الموادة بيننا وأحسن من بعض الوفاء لك العذر وما هذه الأيام إلا صحائف فيها من كفكات بها بشرو بنفس من الغادين في الحي غادة هواي لها ذنب وبهجتها عذر تروغ إلى الواشين في وإنني لا أذن بها عن كل واشية وقر بدوت وأهلي حاضرون لأنني أرى أن دارا لست من أهلها قفر وحاربت قومي في هراك وإنهم وإيايا لولا حبك الماء والخمر فإن كان ما قال الوشاة ولم يكن فقد يهدم الإيمان ما شيد الكفر وفيت وفي بعض الوفاء مذلة لآنسة في الحي شيمتها الغدر وقور وريعان الصبا يستفزها فتأرن أحيانا كما يأرن المهر تسائلني من أنت وهي عليمة وهل بفتى مثلي على حاله نكر فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك قالت ايهم فهم كثر فقلت لها لو شئت لم تتعنت ولم تسالي عني وعندك بي فقالت لقد ازرى بك دهر فقلت ما عاد الله بل أنت للدهر، وما كان للأحزان لولك مسلك إلى القلب، لكن الهوى للبلاد سر، وتهلك بين الهزل والجد مهجة إذا ما عداها البين عذبها الفكر، فايقنت ان ألا عذ بعد لعاشق؟ وان يدي من ما علقت به صفر وقلبت أمري لا أرى لي راحة إذا الهم أسلالي ألحح بي الهجر فعدت إلى حكم الزمان وحكمها لها الذنب لا تجزى به ولي العذر كأني أنادي دون ميسى غبية على شرف ظني أجل لها الذعر y تجفل حينا ثم تدن ما تنادي طلا بالواد أعجزه الحضر فلا تنكريني يا ابنة العم إنه لا يعرف من أنكرته البدو والحضر ولا تنكريني إنني غير منكر إذا زلت الأقدام واستنزل النصر وإني لجرار لكل لكتيبة معودة أن لا يخل بها النصر وإني لنزال بكل مخوفة كثير إلى نزالها النظر الشزر فأضمأ حتى ترتوي البضو والقنا وأصب حتى يشبع الذئب والنسر ولا أصبح الحي الخلو بغارة ولا الجيش ما لم تأته قبلي النذر ويا رب دار لم تخفني منيعة طلعت عليها بالرداء والفجر وحي رددت الخيل حتى ملكته هزيما وردتني البراقع والخمر وساحبة نحو لقيتها فلم يلقها جهم اللقاء ولا وعر وهبت لها ما حازه الجيش كله ورحت ولم يكشف لأثوابها ستر ولا راح يطغيني بأثوابه الغنى ولا بات الكرم الفقر وما حاجتي بالمال أبغي وفوره إذا لم أفر عرضي فلا أغفر الوفور أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى ولا فرسي مهر ولا ربه غمر ولكن إذا حم القضاء على امرئي فليس له بر يقيه ولا بحر وقال أصيحا الفرار او الردى فقلتهما امران احلاهما مر ولكنني امضي لما لا يعيبني وحسبك من امرين خيرهما الأسر يقولون لي بعث السلامة بالردى فقلت أمار والله ما نالني خسر وهل يتجافى عني الموت ساعة اذا ما تجافى عني الأسر والضر هو الموت فاختار ما على لك ذكره فلم يموت الإنسان ما حي يذكره. ولا خير في دفع الردى بمذلة كما ردها يوما بسوأته عمر يمنون أن خلوا ثيابي وإنما علي ثياب من دمائهم حمر وقائم سيفي فيه مندق نخله وأعقب رمشي فيه محطم الصدر سيذكرني قومي إذا جد جد وفي الليله الظلماء يفتقد البدر فان عشت فالطعن الذي يعرفونه وتلك القنا والبيض والضمر الشقر وان مت فالانسان لا بد ميت وان طالت الايام وانفسح العمر ولو شد غيري ما شدد تكتثا به وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر ونحن أناس لا توسط عندنا لا دون العالمين أو القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن يحب بالحسن لم يغله المهور اعز دنيا واعزوا العلى وأكرم من فوق التراب ولا فخر